لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخرون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا اباء أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جن。 119. من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون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 يخربو نبؤتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أول الأبصر ولو ل أن كتب الله عليهم الجل أن عذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار